أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون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 أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤمنون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتترون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 and made it in it, and made it in it, and made it in it,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 فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وزين السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعَلِيمِ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 قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق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 وَأَمَّا الثَّمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الهون بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يوزعون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 قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تس تترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مسوى لَهُمْ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أَيْدِيهِمْ وما خلفهم وحق عليهم القول وحق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 فَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا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 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن ودعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن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 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِمْ لَيْلٌ وَنَهَارٌ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمنا يوم القيامه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 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الْمُرِيبُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّ مِنْ الْعَبِيدِ إلَيْهِ يُرَدُّ الْمُسْرِفُونَ وما تخرج من ثمرات من أكماها وما تحمل من ألتا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا زَالِ وَمَا أَظُنُّ ساعة قائمه ولأرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند اللَّهِ ثُمَّ كفرتم به من أضل من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِبِ رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِذْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ